باب فعلت وفعلت باختلاف المعنى قد نقى الحديث مثل فهمه ونقى المريض مما أسقمه أي قد برى يبرأ وهو ينقه بفتحك المعرب مثل يفقه وقد قررت بك عينا فأنا أقر عينا بك أي أنت المنى وقر في مكانه يقر أي هدأ الشخص فلا يمر وقد قنعت يا فتى قناعة أي قد رضيت حب ذا البضاعة وقنع الإنسان يعني سالا وهو القنوع بئس هذا عملا وقد لبست البرد والعمامه والنعل والسلاح ثم اللامة ألبس لبسا وهو اللبوس واللابس الشخص عداك البوس وقد لبست الأمر حتى التبسا خلطته كما تقول لبسا وقد لسبت عسلا لعقته ولسبته عقرب فسقطه أي لدغته وتقول اللسب في المصدرين لا عدا كالخصب وأسي المرء على أمر مضى يأسى أسى لما تولى وانقضى وقد أسوت الجرح أي أصلحته آسوه أسوا ضده قرحته وقد حل الشيء وشيء يحلو في الفم أن يعذب وهو الأصل وحلي الشيء بعيني يحلى أي حسن الشيء وأنت أحلى تقول في مصدري الفعلين حلاوة أي في فمي وعيني وعرج الإنسان صار أعرجا فإن فتحت الراء قلت عرجا تعني حكى في مشيته وقل من الصعود في بنيته قد عرج الإنسان فهو يعرج تريد يرقى لا عداك الفرج وقد نذرت النذر أي أوجبته لله إن كان الذي طلبته أنذر في معربه وأنذر وقد نذرت بالرجال أنذر إذا علمت بهم فكنت ذا أهبة لهم وما جبنت هو قومنا قد عمروا المنازل وعمر المنزل صار آهلا وعمر الإنسان طال عمره وسخن الماء بفتح يأثره وجاء فيه لغة بالضم وسخنت عيني لهذا الهم أي حميت من البكى والحزن وقل لعين عشقت لا تسخني وأمر القوم إذا ما كثروا وَأَمَرَ الْإِنْسَانُ فَهُوَ يَأْمُرُ وَقَدْ أَمَرْتَ يَا فَتَى عَلَيْنَا صِرْتَ أَمِيرًا فَأَقِمْ لَدَيْنَا وَقَدْ مَلَلْتَ الشَّيْءَ فِي النَّارِ ذَفَنْتَهُ فِي الْجَمْرِ قَيِّدْهُ كَذَا أَمْلُهُ مَلًّا وَذَا مَمْلُولُ وَالْمَلَّةُ الْجَمْرُ وَذَلَّ مَنْ وقد مللت من كذا أمل وهو الملال لا يقال المل وأسين الإنسان فهو يأسن تقول في المصدر منه الأسن وذاك أن يغشى عليه يعني أي من أسون الماء أو من نتني وقيل أن يغشى على الإنسان من نفس في البئر ذي عدواني وأسن الماء إذا تغيرا وهو الأسون إن أردت المصدرا يأسن في مستقبل ويأسن وعمت في الماء وعومي حسن قال وعمت عيمة إلى اللبن أعيم أو أعام والعيمة أن يشتهي اللبن وهو يفقده فنفسه تتبع ما لا تجده وما أنا إليكم أعوج من عجت أيملت ولا أعيج تقول ما عجت بقول الوالي لم أنتفع به ولا أبالي وقد شربت الدواء ثم ما عجت به ايمن تفعت فافهم